هل يمكن أن يوجد فرد آخر؟ يستحيل وجود فرد آخر قال كالمعبودي بحق كالمعبود بحق نعم. وهو الله سبحانه وتعالى كلمة المعبود بحق كلمة كلية. نعم. تصور معناها نعم يمكن أن يتصور يتخيل. يتخيل لكن من حيث الوجود يستحيل أن يوجد نعم او مع جواز التعدد مع جواز التعدد كشمس او لو قال كالشمس يعني يبدو هكذا اصلها كالشمس فكلمة شمس مثلا لفظ كلي لاننا يمكن ان نتخيل شموسا كثيرا طبعا يمكن أن نتخيل شموسا كثيرة نعم لكن من حيث الواقع لا يوجد الا شمس واحدة هل يستحيل ان يوجد شموس اخرى ليس مستحيلة قال والثالث وهو ما وجد منه افراد يعني كثيرة اما مع التناهي يعني محدودون يوجد افراد كثيرة لكن ايش محدودة كالانسان كالانسان كلمة انسان لفظ كلي لان هذا اللفظ لا يمنع تصور معناه من وجود الشركة في تقول أنت إنسان إنسان يعني هذا فقط هذا فقط هذا فقط لا كلمة إنسان نعم نتصور أن يشترك في هذا اللفظ أفراد كثيرون لكنهم متناهون يمكن يعني لو شيء عقل الإلكتروني الآن نعم يكتشف ان ما في الأثير نعم من الارواح نعم ويحسيننا من عند آدم الى ان تقوم الساعة طبعا هذا بالساوية انت بعد خيام الساعة يعني اخر بعد ما يولد اخر انسان يمكن احصاؤها ام لا يمكن احصاؤها يعني متناهية كم قل ما شئت من رقم لكنها متناهية متناهية محدودة نعم. او مع عدم التناهي مع عدم التناهي كنعين اهل الجنة او كمال الله تعالى فنعيم اهل الجنة نقول كلمة نعيم اهل الجنة لفظ وهذا اللفظ ايش كل لانه الوان كثيرة هي نعيم اهل الجنة الوان كثيرة فلا يمنع تصور معناه من وجود الشركة فيه وما هي حدود نعيم اهل الجنة آه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لهم ما يشاؤون فيها، فايمكن أن يشتهي أهل جنة أشياء لا نهاية لها. كذلك كمال الله تعالى. قال فائدة: اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة. اللفظ يعني يقال عن هذا اللفظ مفرد ويقال عنه مركب على سبيل الحقيقة كما بينا لأنه إما أن يدل جزء لفظي على جزء معناه فهو المفرد حقيقة وإما فهو المركب وإما أن لا يدل فهو المفرد قال ووصف المعنى بهما مجاز فضل لا يقال عن النبي ولا عنه ما قلنا عن الله كل كمال الله كمال الله لا ما قلنا الله تعالى كل قلنا المعبود بحض انا اقول ما المعبود بحض ما قلنا الله تعالى كل يعني هذا من حيث الادب حيث الادب لا يقال نعم نحن إذا قالوا المعبود بحق هذه الكلمة هذه الكلمة يمكن تصور أفراد كثيرين لها أم لا أو تخيل بالأعراض لكن من حيث الوجود لا يمكن أن يوجد فرد آخر فنحن ما قلنا هو لماذا لا يقال كلي أو جزئي أو هذا الكلام لماذا لا يقال أدبا مع الله سبحانه وتعالى صار لنحن ما قلنا الله تعالى قلنا المعبود بحق نعم <تصفيق> قال اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة، ووصف المعنى بهما مجاز. يعني إذا قلنا عن المعنى كلي أو قلنا عنه إيش قلنا عنه مفرد أو قلنا عنه وتركيب. قلنا عنه مفرد أو قلنا عنه مركب بالنسبة للمعنى يكون هذا الكلام مجازي. والمعنى المعنى عكس إيش؟ اللفظ يوصف بالكلية والجزئية حقيقة يعني الكليه والجزئية من صفات المعنى بينما الافراد والتركيب من صفات اللفظ والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة ووصف اللفظ بهما مجاز نعم هذه ايش الفائد قال فإن قلت كان الأولى للمصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزء أن يقدم المفرد على المركب لماذا لأن المفرد جزء المركب لأنه جزء والجزء مقدم على الكل طبعا يعني زيد قائم قبل وجود هذا المعنى وهو قيام زيد فهناك قيام وهناك زيد فزيد موجود قبل هذه النسبة قيام زيد زيد قائم والقيام موجود قبل وجود هذه النسبة فالجزء هو اصل الكل فالجواب ان معنى المركب فالجواب أن معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه نعم معنى المركب قال إيش ثبوتي يعني حين نقول زيد قائم زيد قائم فمعنى ذلك هناك نسبة في الوجود هناك نسبة في الوجود لكن تصور زيد وحده تصور زيد وحده امر عددا هو زيد موجود لكن ايش تصور هذا المعنى وحده تصور هذا المعنى وحده وتصور أيضا القيام وحده هذا امر عددي فبينما تصور النسبة تصور النسبة امر ايش وجودي اثباتي ثبوتي قال فالجواب ان معنى المركب معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه لذلك وبهذا يجاب عن تقديمه الكلية على الجزئي أيضا قدم إيش في البيت قال كلي أو جزئي حيث وجد قال وقوله على جزء, جزء معنى جزء معناه بتحريك الزاي بالضم كما قرأ به شعبة من رواية عاصم <تصفيق> ايش على كل جبل منهن هنا جزء, جزء جزء نعم قال ثم قال <تصفيق> واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه لعارض اذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص واول يعني وخاص واول ثلاثة بلا شطط جنس قريب او بعيد او وسط نعم قال واولا إيش واولا فلننا قال أو جزئي فاولا يعني الأول يعني إيش الأول الكل <تصفيق> للذات إن فيها الدرج يعني إيش هذا يعتبر ذات قال مراده بالأول الكلي في قوله كلي أو جزئي يعني ان الكلي إن كان داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظ يقال له كلي ذاتي كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان يعني كلمة إنسان تعريفها ما هو حيوان ناطق كلمة حيوان كلي كلمة حيوان كلي وهي أمر ذاتي بالنسبة للإنسان أمر ذاتي بالنسبة للإنسان والناتقية أيضا أمر ذاتي بالنسبة للإنسان نعم فيقال عنه كلي ذاتي كلي ذاتي لماذا لأن هذا الكلي جزء يعني أساس شيء داخل في الماهية داخل في ماهية هذا الكلي إن كان داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظ. حين قلنا إيش؟ الإنسان حيوان ناطق. فكلمة إنسان مدلولها ما هو حيوان ناطق. فكلمة حيوان جزء أساسي داخل في الإنسان وكلمة ناطق أيضا جزء أساسي داخل في الإنسان ولذلك كل منهما يقال له إيش كلي ذاتي كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان وإن كان خارجا عن الذات بأن لم يكن كذلك يعني إيش ليس جزءا من المعنى المدلول لللفظ وإنما هو أمر عارض أمر عارب يسمى كليا عرضيا كالماشي والضاحك بالنسبة له يعني كلمة حيوان ناطق أو هذا اللفظ حيوان ناطق كل من هذين الجزئين حيوان يعتبر جزء أساسي داخل في ذاتية الإنسان كلمة ناطق بمعنى أنه قادر على التفكير بالقوة هذا معنى ايش ناطق أيضا امر ذاتي نعم أمر من, من أساس تكوين هذا المعنى أما كلمة ضاحك ليست ذاتية وإنما هي أمر عرض. يعني ليس هناك انسان ليس بحيوان وليس هناك انسان ليس بناطق بمعنى ليس عنده قوة التفكير بالقوة ليس هناك انسان من هذا النوع يعني يمكن أن يكون غير ناطق بالفعل لكن لعله أما الأصل إيش؟ ناطق أما كل انسان ضاحك كل إنسان ماشي هذا أمر عربي ليس جزءا أساسيا من تكوينه ليس جزءا أساسيا من تكوينه فيقال له إيش عرض وإن كان خارجا عن الذات لأن لم يكن كذلك يعني ليس جزءا من المعنى المذلول لللفظ يسمى كليا عرضيا كالماشي والضاحك بالنسبة له يعني بالنسبة للإنسان الماشي والضاحك بالنسبة للإنسان أمور عرضية وليست أمورا ذاتية وهي كلية لأن كلمة ضاحك تدل على لا تمنع الاشتراك في المعنى وكلمة ماشي لا تمنع الاشتراك في المعنى واحد فقط الذي يمشي لا افراد كثيرون نعم. فهي كلية لكن كلي عرضي وإن كان عبارة عن الماهية يعني نفس الماهية نعم. كإنسان فهو ذاتي بناء على أن الذاتي ما ليس بعرضي الذاتي ما ليس بعرضي والكلي الذاتي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها أو مختصا بها نعم إذن في عندنا إيش كلمة في عندنا كل ذاتي مثل حيوان وناطق عندنا كل عرضي مثل إيش ماشي وضاحي نعود بعد ذلك الى الكل الذاتي الكلي الذاتي النوع إيش الاول الكلي الذاتي اما ان يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها يعني مثل حيوان بالنسبة للانسان كلمة حيوان كلي ذاتي وهو مشترك بين الإنسان وبين الفرس وبين الجمل فإذا مشترك بين الماهية وبين غيرها فماذا يسمى نعم يسمى جنسا قال إما أن يكون مشتركا بين الماهية وبين غيرها أو مختصا بها مختص بالماهية فالأول يعني المشترك يسمى جنسا كالحيوان كالحيوان بالنسبة للإنسان كلمة حيوان بالنسبة للإنسان هي كلي ذاتي لكنه مشترك بين الإنسان وبين غيره من الماهيات ولذلك يسمى إيش جنسا قال والثاني يعني الكلي الذاتي المختص بالماهية الكل الذاتي المختص بالماهية نعم كالناطق مثلا يسمى فصلا يسمى فصلا كالناطق بالنسبة له اذا صار عندنا الانسان حيوان ناطق فكلمة حيوان كلي ذاتي وهو ايش جنس كلمة ناطق كلي ذاتي وهو فصل لانه فصل ايش النوع عن غير فصل النوع عن غير انت حين تقول تعرف تقول الانسان إيه؟ حيوان إيه؟ حيوان شو حيوان تقول ناطق فحين قلت حيوان دخل كل انواع الجنس كل انواع الجنس حين قلت ناطق ماذا فعلت فصلت فصلت النوع عن غيره ولذلك يسمى إيش فصلا اذن الكل الذاتي ينقسم الى قسمين الى ايش جنس وفصل فصل الى جنس وفصل نعم والكل العرضي الكل العرضي نعم مثل الماشي والضاحي اما ان يكون مشتركا ايضا مثل الماشي الماشي كل عرضي لكنه مشترك بين الانسان وغيره من الحيوانات التي تمشي او مختصا مثل الضاحك الضاحك كل عرضي لكنه خاص بالانسان خاص بالانسان فان كان مشتركا بين الماهية وغيرها يسمى عرضا عاما يسمى عرضا عاما كالماشي بالنسبة للانسان طبعا يعني عما يعني يربط بين معنى ومعنى كلمة ماشي بالنسبة للإنسان فهي ايش كلي عرضي مشترك كلي عرضي مشترك فيسمى ايش عرض عام وإن كان خاصا بها يعني ايش عرض كلي عرضي وهو خاص بالمائية نعم يسمى خاصة كالضاحك بالنسبة له اذا صار عندنا كم نوع الى هنا آه الكل الذاتي ينقسم الى نعم قسمين نعم جنس وفصل الكل العرضي ينقسم الى قسمين نعم عرض عام وخاصة هو عرض خاص بس لا يعني اصطلاحا يقول خاصة قال والكلي الذي هو عبارة عن نفس ماهية عن نفس ماهية كالإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق عبارة عن مجموع الحيوان الناطق يعني الآن ما عم نعمل نسبة بين واحد واحد عم نقول الحيوان بالنسبة للإنسان جنس الناطق بالنسبة للإنسان فصل المشي بالنسبة للانسان عرض عام الضاحك بالنسبة للانسان عرض خاص او خاصة طيب الانسان بالنسبة للانسان الانسان بالنسبة للانسان فهذا لفظ الانسان يدل ايش عن ماهية عن مجموع هذه المنائية نفس المنائية بالذات مع ما بيدل لا على ايش أمر ذاتي نعم على جزء ذاتي لان حيوان عما يدل, يدل على جزء من الانسان فهو ضاحك يدل على جزء من الانسان وماشي يدل على عرض في الانسان وعفوا ناطق ناطق حيوان وناطق كل منهما يدل على جزء من الانسان ماشي وضاحك يدل على عرض بالنسبه للانسان اما كلمه انسان تدل على نفس الماهية فلذلك تسمى نوعا. نوعاً قال والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية كالإنسان يعني كالإنسان بالنسبة للإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق فماذا يسمى؟ يسمى نوعاً فه فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات المشار اليها بالقوله والكليات البيت ماذا قال والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص نعم هذه هي الخمسة طبعا هو قدم واخر بالشرح يعني من اجل البيان نعم ثم قال ايش واول يعني الجنس ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط نعم ثم إن أولها وهو الجنس ثلاثة أقسام قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان وبعيد كالجسم بالنسبة له ومتوسط كالناني بالنسبة له له لمن؟ للإنسان. نعم الجنس القريب نعم الجنس القريب هو الذي ليس إيش؟ تحته جنس ليس تحته جنس هذا الجنس القريب يعني أقل جنس هو الحيوان أقل جنس هو أيش الحيوان نعم كلمة حيوان ليس تحتها أجناز تحتها أنواع أما كلمة نامي كلمة نامي يدخل تحتها إيش؟ النبات ويدخل تحتها الحيوان ويدخل تحتها نعم كل شيء ينمو كل شيء النبات والحيوان يدخل تحت كلمة نامي كلمة جسم يدخل تحتها النامي وغير النامي ولذلك الجنس البعيد هو الذي ليس فوقه جنس ليس فوقه جنس والجنس القريب هو الذي ليس تحته جنس والجنس الوسط فوقه أجناس وتحته أجناس او فوقه جنس وتحته جنس النامي تحته ماذا الحيوان تحته الحيوان وفوقه الجسم تباهت معي الجسم كل جسم نامي هذا جسم ليس بنامي صح اما النبات نامي جسم هو جسم ام لا جسم والحيوان جسم وهو جسم نامي لكن حيوان في حياة <تصفيق> نعم فاذا الجنس القريب هو الذي ليس تحته جنس والجنس البعيد هو الذي ليس فوقه جنس والجنس الوسط هو ما تحته جنس وفوقه جنس نعم. قال ثم إن أولها وهو الجنس ثلاثة أقسام قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان يعني أقرب الاجناس للإنسان ما هو الحيوان وبعين يعني أبعد جنس بالنسبة للإنسان كالجسم بالنسبة له لماذا؟ لأن بين الإنسان وبين الجسم يوجد جنسان يوجد الحيوان ويوجد النامي يوجد النام ومتوسط كالنامي بالنسبة له يعني بين الانسان وبين النامي وبين النامي في جنس واحد وهو الحيوان قال وهو المشار إليه بقوله وأول نعم البيت وأول أو أول ثلاثة نعم يعني هذه نحفظها باختصار كما قلنا الجنس القريب هو الذي ليس تحته جنس الجنس البعيد ليس فوقه جنس الجنس الوسط فوقه جنس وتحته جنس ثم قال فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني نسبة الألفاظ للمعاني يعني ما هي العلاقة بين اللفظ وبين المعنى قال ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام إلى نقصان تواطؤ تشاكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف إذن تواطؤ تشاكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف نعم أقول اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا يعني يمكن أن يكون اللفظ واحد والمعنى متعدد ويمكن أن يكون إيش اللفظ متعدد والمعنى واحد فالأقسام أربعة فالأقسام إيش أربعة لأن اللفظ واحد والمعنى متعدد لفظ واحد ومعنى متعدد لفظ واحد ومعنى واحد صاروا اثنين نين معنى واحد واللفظ معنى متعد لفظ متعدد والمعنى واحد واللفظ متعدد والمعنى متعدد صاروا إيش أربعة 2 بالنين 4 قال فمثال اتحاد اللفظ والمعنى اللفظ واحد والمعنى واحد إنسان كلمة إنسان هو الإنسان فلفظ واحد والمعنى ايضا واحد ومثال اتحاد اللفظ يعني اللفظ واحد وتعدد معنى عين فانه يطلق يعني هنا اللفظ واحد نقول كلمة عين والمعنى فعدد يطلق على الباصره والجارية وغيرهما الجاري يعني النبع والباصرة العضو المعروف وغيرهما مثل الجاسوس مثل ايش اشياء أخرى فالقسم الاول يعني اللفظ والمعنى واحد فالقسم الاول ان اتحد المعنى في افراده ان اتحد المعنى في افراده يعني هنا اللفظ واحد وهو كلمة انسان والمعنى ايش واحد ايضا وهو انسان لكن هنا في هذه الحالة افراد هذا المعنى افراد هذا المعنى نعم ان اتحد المعنى في افراده يعني لا يختلف فردهم عن فرد لأفراد كلها فيها نفس المعنى سمي كليا متواطئة كالانسان يسمى ايش كليا متواطئة يعني زيد وبكر وعمر وخالد وايوب كذا كلهم واحد من اقصى الصين واحد من اقصى ايش امريكا ماذا يعتبر انسان لا يختلف هذا عن ذاك الا عند الراقين عند الراقين يختلف اما في الحقيقة ايش في اختلاف ما في اختلاف الراقين يعني بالعكس قال كالانسان وان اختلف فيها او اختلف فيها بالشدة والضعف المعنى المعنى مشترك بين افراد نعم ولكن تختلف هذه الافراد هذا المعنى موجود في بعضها بحاله يختلف عن بعضها الاخر سمي كليا مشككا كليا مشككا تشاكك قال البياض البياض معنى واحد البياض او السواد او الصفار معنى ايش؟ واحد واللفظ واحد لكن طبعا هذا المعنى موجود في افراد كثيرين هل هو موجود في نسبه واحدة؟ لا عندنا واحد مثلا بيقول ايه فلان مو ابيض بيقول له الله يرضى عنك يا شاء اللفت تعرف اللفت نوع من الخضرة ايه؟ هذا قلبه وج... صطحه احمر وقلبه ابيض كثيرا انه انت ابيض يعني حتى عم بتعيد غيرك انه والله مو ابيض فاذا البياض يختلف بين شخصين واخر قال سمي كليا مشككا كالبياض فان معناه في الورق اقوى منه او اقوى من معناه في القميص مثلا نعم. والقسم الثاني عم يحكي عن زمانه اما بالايام بجوز يكون الورق يعني في انواع انصع بياضا من القميص <تصفيق> نعم والقسم الثاني هذا القسم الاول الذي اتحد فيه اللفظ والمعنى فهذا المعنى اذا كان في كل الافراد في درجة واحدة فهو المتواطئ نعم فهو المتواطئ. وان كان يختلف في الافراد قوة وضعفا فهو المشكك. والقسم الثاني وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى اللفظ واحد والمعنى متعدد يسمى امثال مش... ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى نعم انسان وبشر انسان وبشر كلمة انسان نعم نفس كلمة بشر اذا اللفظ متعدد لكن المعنى واحد ان قلت انسان فهم يعني الحيوان الناطق وقلت بشر يعني الحيوان الناطق اذا هنا تعدد اللفظ واتحد المعنى فهو ايش قال فهما مترادفان اذا هو الترادف ماذا قال في الريد والاشتراك عكسه الترادف نعم قال والنسبة بينهما الترادف ماذا بقي عندنا ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى تعدد اللفظ وتتع. وتعدد المعنى انسان وفرس انسان وفرس اي واحد قال هاتين الكلمتين انسان وفرس المعنى اللفظ اولا متعدد المقار انسان وفرس والمعنى ايضا متعدد لان ما يدل عليه انسان غير ما يدل عليه فرس قال فهما متباينان على ما في فهما متباينان على ما فيه يعني هذا الكلام في حوله شيء لكن يسمى ايش؟ قال والعسبة بينهما التباين فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الألفاظ البيتين ومراده بالتخالف التباين مراده بالتخالف التخالف إيش؟ مش قاله وين؟ فواطق تشاكك تخالفه مراده بالتخالف هو إيش؟ التباين والله تعالى عزيزي